يا خضر اسم علايا يوم الغاضرية وينك بعلومك ما تخبرني اللي علم موسى بغيوبه وتدريسه ما جيت الشاطي حكي علمني يا خضر اسم علايا يوم الغاضرية وينك بعلومك ما تخبرني اللي علم موسى بضيوبة وتدريسة ما جيت الشاط حد تعلمي حباك حطشاك ولا فكرت الشربة موليش قليش يا حلي نبك الهذا وحظا عطشا ولا فكرت الشربة مولاي دلي يا حلي نبك الهذا عيد السعيد ما سفت الضعينة وينك تحميلها من أعادية تتبح ذاك بعينك والحورة متهمك ما تتفعلها من أعادية حيبت السفينة ما سفت الضعينة وينك تحميه ها من قاعدين تتبح ذاك بعلمك والحورة متهمك ما تدفع ها من قاعدين وينك وينك إلى زينب والنسوة عشان شافر في عمر هاتا بلوى وناف وناف إلى زنبو النصفه عشان شافه في عمر هاتا بلوى يا خبر علي يوم الغاضري. ولك معنومك ما تخبرني من علم موسى بغيوبو وتدريسه ما جيت الشاطي حتى عني مني حد بات ولا فكر في الشوربه موله قلي يعلم بكل هبه وحباص عطشان ولا فكر في الشربة ومقول لاش قل لي يا علي مبكي المبه حيبت السفينة معسبت الضايلة وينك تحميها من قاعدها تتبح ذاك بعلمك والحورة ما ما تدفع عنها مي عادية ولاك ولاك إلا زينب والنسوة حسين شافين في عمرها تسام بلوان يا خضر يا عيسى شوفو حميده ولت بغلطتها حصه واحده يا خضر يا عيسى شوفو حميده ولت بغلطتها حصه واحده أشوف لك بطني بجرح ونعرف صدرك وضموا مسحاحه فأشوفوا منا يجدنا دباحة ويضرب راشة يا واني بسلاحة حوطت حل العشا كيرو تنة طيرو كل طاغ برمحا يطعنا حوطت حل العشا كيرو تنة طيرو كل طاغ برمحا يطعنا Ah, hada yirmi sen ya fi ayna layımı, hada yirmi sen o da kıbram ha yirmi, Ali, Ali, الديان ويلي كل من مغرم ابني وجه بالناد الخيمه مناده الله ابويا عين الله يا عليك عليك يا عليك العادي والتقنطر راح وتلت لتها وحيدة طاح سمع واتب دم طاحت راح والجرحة بجرحة كبر راح كل روح راح راح وكل روح عبروح راحة راح في الذنب الله يا لكبار راح في الله يا لكبار راح في الله آه آه, آه يا خبر يا, يا عيسى شوف حميدة ضلت بغربتها واحده يا خضر يا حي شوفو حميدة ظلت بغربتها حساه واحده اشوفوا لك بابك حني بجراحه ونعرض صدره ودمه ما ساحه اشوفوا منك ذن ما ويضرب راسه يا والي بسلاحه حاطت حول العسكرة نا طير كل قبر محيا صنا حاطت حول العسكرة نا طير كل قبر هذا يرمي سمو ذا القبر محيرمي والولد يا والد المهرمدني, اتجهب وناته البقية ونادى دعت الله يا ب увер في عين الله يا ماذا يرمي وسامت عقد روحة يرمي. والولد يا ويلي خدم المهرمدني واجهب ومرتب الخيار نادى دعت الله يا ب увер الله يا ماذا طاح شبيه الوادي انت قمتان طاح وشلم نتها وحيدة طاح طاح سماء وعطي بدمه طاحت راح ولد راح بجرحتك بك راح كل روح بروحها راحة راح, راح في ذنبك الله, الله يا لك ضاح الني أنا الاكبار والشيب من حيدار والناصر في عزلي هي ها كانوا خوار وما يطلع خاشع يا عالمي والله علما إني على الأكبر والشبل من حيدر والنصر فيه إني على الأكبر والشبل من حيدر والنصر هيها تعال أقهاب لا أخشاه يا ظالمي والله الموتنا يا ظالمي والله إني إني أنا الأكبر والسبل من حيدار والناصر في عزمي هاي هاجن إني قوات والناس في عزمي هاي هاجن الموت, الموت, الموت لا أخشى يا ظالمي ارفع صوتك لا تستحي الموت الله أربعيس هام القلب منات تمرمار ويمكن خمسة يمكن ستة واكثر هذا سهن الفجعة فينا تكسر سهم في عينب وفاضل تغوّر أربع عيسها من قلب لنا تمرمار ويمكن خمسة، يمكن ستة واكثر هذا سام الفجعة تكسر سهم في عين أبو فاضل في غوّر في الحناية في الظماية للغريب كرب الأحسن في المعاتب في المعاتب في الحانات في الضمائر للغريب كرب ولا حسن في المعاتين في المعانين وانا ناسي ما في فيه وين سهم جاني ورماني محجر العين لهم صوف قمر عدنا في عين مثلث مفترش في لبتي حسين سهل مين احتلوا ليش مالوي ولا أنس العدو من كسار يسنون من حسين الترايب ضم ضيون ولا سعد من الكسر سنونا من حسين الترايب غمضة عيونا من إحسان الترايب غمضة عيونا أربع من القلب من التمر ويمكن خمسة يمكن ستة وأكثر هذا سام الفاجعة فينا تكسر سهم في عين أبو فاضل تغوى أربع سام من القلب منها تمرمار ويمكن خمسة يمكن ستة واكثر هذا سام الفجعة فينا تكسر سهم في عينب وفاضل تغوّر في الحناية في الضماية للغريب كرب الأحسين في المعاتم في المعالي أنا ناسد مدري في وين في الحنايا في الضمايا للغريب كربنا حسين في المعادين في المعالين وأنا ناسد مدري في وين. سهم جاني ورماني بمحجر العين سهم صوب جمر عدنان في عينه مثلث مفترس في لبته حسين وسهم نحن نولسم على ويمين سهم جاني ورماني بمحجر العين. سهم صوب قمر عدنان في عينه مثلث مفترسي لبة حسين وسهمين احتنا ونسمع لاويمين ولا أنس العدو ملك سنونا من حسين فرايب غم ضايون ولا أنس العذ و لا أنس من كثرة سنونه من حسين الترايب غم ضايونه من حسين الترايب غم ضايونه من حسين الترايب غم ضايونه و شبت على أي واحد نع واسكب الدعاء أي واحد من إجربي ينزع تسهل الناس آ ليحسين الهوى بالسهام وما يمتي ليدير آ يا سهم الجدلا من قلبه ودليلا من الجثة يا يح. سم يا حسنتي آ بحسين وحنا صوتي وحسينا يحسن أن عاسه مبالي معلى طفل من خطفا يا الله ما شاء الله. لا انا اعلي الاكبار يسوفه عفره وصاره نجور إن شاء الله لا سهم الصبح يحي الحامه مودع يا لا سهم الصبح يحي الحامه مودع يا لوحة للعقل لا من الغبرات شيله وتنادي على اله يا حسن هجمتنا أمنا يا حامل حميا ما عدنا بقيا يا حسن لوحة للعقل لا من الغبرات شيله وتنادي على لا يا حسن أجمةنا أمي يا حامي حميا مع عدنا بقي يا حسا وشبابي على أي واحد نع واسكوا الدمع إن شاء الله أي واحد من الجريبي نزعا تسهل الناس عا عوالي لحسين الهواء هسهام ومية نمتلي بيرعان يا سهم اليشيده من قلبه ودليله من الجثة الجديدة يا حسين شمي يا حسرتي آه بحسين وحنايا صوتي وحسينا يا حسين يا سهل يشيله من قلبه ودليله من الجثة الجديلة يا حسين تم يا حسنتي آه بحسين وحنايا صوتي وحسين يا حسين أنا عاسه مبين على قتلة من شطفانة لا أنع على أكبر يسوع عافر وخاله أكبر يا نوره أكبر يا نوره يا معفر الخال أكبر يا نور يا معفر إيه أنع سلام آه أنع سلام بول يمد آه أن عاسه ما بيلم على طيقل من خطبها لو أن عالي أكبر يشوف عافر وصل لو سام السبط يح الحامة ودي عيالا لو سام صبحايح الحامه وديع يا لو سام صبحايح الحامه وديع يا يا علي يا علي لو حال العفياء من الغبره شيله وتنادي علينا يا حسين هجمتنا اميا يا حامل حميه ما عدنا بقي يا لو ها للعقيه من غبرت سلا وتنادي علي هجمتنا اميا يا حامل حميه ما عدنا بقي ما عدنا سهم ابو اليم على طفل من خطفها لا لو العقل اكبر يسوف عفره الخاله لا لو سهم صبحايح الحومه وديع عيال لا لو حال العقل لا للغبراء تشناه وتنادي علي يا حساه هجمتنا أمنا يا يا حال الحلم يا ما عدنا بقيا يا حساه ما عدنا بقيا يا حساه ما عدنا بقيا يا حساه تا والله ما تترك والله نبلات الجلبا روحي الوجعنا نضال بالخيمة نسوا عطشانا واطفال رضع ذاكر يحملها من فوق النافع ترتد فضي على عينها بحاسة صليت عبراتي عزميتي ضعضة والله اسهام العاشر ما ترحل عن بالي وشلو ناعدها لا تسمع لا تنظر تبعد عن أحبابي وشلو ننشدها والله اسهام العاشر ما ترحل عن بالي وشلو ناعدها لا تسمع لا تنظر تبعد عن أحبابي وشلون لولا ما تترك والله مبلات القرباء وحيل وجعانا تنظر بالخيمة نسوا عبشانا واطفال ورضا دعكي يحملها. Min faqat nafar, kırad hep hasla, salat gavrat, azmeti zaga. Vallahi hamil gazel, nater halan تبعد عنا احبابي وشلون ننشدها والله اسهام العاشر ما ترحل عن بالي وشلو ناعده لو تسمع لا تنظر تبعد عنا احبابي وشلون ننشدها واسهام الوجعانة الزارة الحيرانة في صراخ يحسن سهمك ذواب لا يمن ولا يسره وضلاعك متكسر عايبني آه جرحك عذاب سامي الوجعان الزار الحيران في صراخ يحسن سهمك ذواب لا يمن ولا يسره وضلاعك متكسر آه يا ابني آه جرحك عذاب يا حسين في وندب وانصب ماتم فرقات ودمع تفريني بالسيف الدم يا حسين في وين تفريني بساف المب عيد تشيل الطابرة ويد تشيل الحارة ويشيل الرأة والسجري وضناعك ومدعيني لتابدك وانزع منا النبلة يمكن تسكيل في أوجاعك عيد تشيل الطابرة ويديك شيل الحور ويشيل الراج صدري واضلاعك ومدعيني لتبدك وانزع منا النبلة يمكن تسكن في اي اوجاعك وانحاك واسحاك قطعة من اتوابي وحنيك والوين من دم عيوت حاب وسحاب قطع من ثواب وحميك ورويك من دم عيوت حاب وسحاب قطع من ثواب وحميك ورويك من دم عيوت واسهام الوجهاني الزهر الحيراني تصرخ يا حسين سحمك دوابني لا يمنع ولا يسر واضلاعك متكسرة آه يا ابني آه جرحك عذابني يا حسين في وين أندب وانصب ما تم فارجاك ودمعك تفريني بساف الهام يا حسن في وين أندب وانصب ما تم فارجاك تفرين تفريني بساف الهام يد تشيل الطابرة ويد تشيل الحارة ويشيل الراس صدري واضلاعي وامد عيني التابك وانزع من النبلة يمكن تسكن في أوجاعي وانحاك واسحاك قطعة من أثوابي وحميك والوين من دمعي وتنحابي ونحاب واسحاب قطعة من اتوابي وحمي والوي من دمعي وتنحابي وانصب على كل عزياب كيان كل صباح وكل مسيان وعامل ونصب عليك العزيان كياني كل صباح وكل مساء وعاني استهام بطفق في احسايا تكبر اضاحي يبني في الغبر اتفعفق سبابك كلهم والقاسم والاكبر وبو فاضل الله وابو فاضل هل عنك ما يتآخر عني الزهر البتو لان صبري على المحنة من وان نجيبه عني الزهر البتو لان صبري على المحنة من وان نجيبه قوم وخدني خلني يا لس عسامة كل حرب دميا خني يغسل جرحك بالعبر الجارية واخدك يا الغالي بحضاني بداية قوم وخذني بعظم جيتي الغاضري خني يا لس عسامة كل حرب دميا صبح لك العزيز كيامي كل صباح وكل مساء وعامي. فيها مبطفة في, في أحسايا تكفر أضاحي يبني في الغبرات تعفر شبابك كلهم والقاسم والأكبر وابو فاضل هل عنك ما يتأخر عني الزهر البتولازتية عني الزهر البتولازتية غابرية على المحنة من قيادة جبهة قوم خذني بحضن كتلة غابرية فني ينزع سام كل حرب الدمية فني يغسل جرح كل عبر الجريمة واسدك الغالي كحباني بداية قوم خذني بحضن كتلة غابرية فني ينزع سامك كل حرب الدمية فني يغسل جرح كل عبر الجري واخذك واخدك بحضاني بداية سام سهم أتذكر كن وصفه سهم ابو فاضل لو نزيفه. لا سم حب ده الله نظيف لا مثلث تصعب وصفه يا فيا في حسن لطفه شيل فعلت بنس الجم سهم اتذكر وشوفه سهم ابو فاضل لا تشوفه الله سحب عبد الله ونزيته الله مثلث تصاف مصوفه يا هك يا حسين وطفوفه شيل قلبك بنفس القطوفه والصباع لك العزياء بك كل صباح وكل مساء وعال والصباع لك العزياء بك كل صباح وكل مساء سهام بطفك في أحشائك تسعر سهام بطفك في أحشاية تكفر أضحي يبني الغبرة تتعافر الشبابك كلهم والله الشبابك كلهم والقاسم والأكبر ومفاضل هل عنك ما يتأخر و حسين حسين وغريب غريب وشهيد وشهيد و حسين وشهيد و حسين تبكيك عين كيف لا تبكيك عين فارضوا من الأحجار أن تبكي بيه ليل ويبقى يولاد يا حسين وحسين حسين وغريب غريب وسهيد Evet. خباب الله قد هدى ونحر حزه لاحق ويا مهدي هل تدري بما قد حل في العاشر خباب الله قد هدى يا حرن حازم الله حر على ذاك كرام جسم رضيد صيد روا الحافر وذا يجري ودي المصطفى المولى الثائر وباسم المصطفى الثار ويا مهدي يهالفدر بما قد حل في العاشر قباب الله قد هدر ونحر حزه ونحر حزه الناحر على ذاك الثراج جسم رضيض الصدر والحافر على ذاك الثراج جسم رضيض الصدر والحافر ودام من فائر يجري وبدي اسم المصطفاء ودي يا ابن الرايات قلب مجروح رأس مفتوح جسم مذبوح يا ابن الرايات قلب مجروح راس مقتوح كيفن مذبو فوقى التراب دم مسفوح دم صلا في يمخر الروح فوقى التراب دم مسفوح دم من صلى في عمق الروح دم من صلى في عمق الروح دم من في عمق ويا مهدي هدي جارت ويا مهدي هدي تدري بما قد حل في العاشر باب الله قد هجت وناحران حال هون فرون على ذاك سراج اسم رضيض الصدر والحافر ودام فائرون يجري وباسم المصطفى تائر وباسم المصطفى هي ابن الرعاية قلب مجروح رأس مقضوع طيكل مذبوح يا ابن الرايا قلب مجروح رأس مقضوع طفل مذبوح فوق التربي دم مسفوح دم صلا في عمق الروح دم صلا في عمق الروح فوق التربي دم مسفوح دم من صلى في عمق الراء دم من صلى ويا مهدي قد جارت هنا الأرض بطاغواها فخرات اضلعهم ذابله عليها ذا اشقاها رؤوسن حز الدهر روابيل احزان هو اسلام على الرامبه لهيب شمس صاللا ويوم مهدي يقاد هنا الأرض بطاغها، فقرأت أضل عذلا عليها داس أشباح رؤوس حزه أهر وبي الأحزان أشباح. وأشلاء على الرمضة لهيب الشمس صلىها وآيات من الذهر وآيات من الذكر على الترب ما هنا قد قطعوا كفا لوناهر الدمع واها محورون من تلاوات رمال القف في مات واها اه دما اون کے الله ماجرا فبسم الله آه وآيات من الذكر على الترب مصلاها هنا قد قطعوا كفا ونهر الدم هنا قد بان وندى رد بهاوا من انتلاات وريما لوت بما تواها في فتاه تجري في تجري تفضى الله ما اجرا تفضى باسم الله ما اجرا الا من الله بكينا فخذ الرايات من حرب الفاجعه لتنادي لفقرات الحسين فلقد ضاقت بنا كل الوسيعة على من يا حجة الله بكينا فاخذ الرايات من أرض الفجيعة لتنادي يا لثأرات الحسين فلقد ضاقت بنا كل الوسيعة فلقد ضاقت بنا كل الوسيعة يا ولي الله ندق <تصفيق> القلوب الباكية